لا تحلم بالحل السلمي انسى الاحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام لا تحلم بالحل السلمي انسى الاحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام قم مغادر بيتك لا تقعد واحمل الالغاء ودعي الكرسي لمن جبلهم ودعي الاقلام قم مغادر بيتك لا تقعد واحمل الالغاء ودعي الكرسي لمن جبل وداع الأقلام فتكتب بالدم القاني ياحي الإسلام ياحي الإسلام ياحي الإسلام لا تنظر قلبك والتسلُك درب الأبطال والتنسى الزوجة والوالد ونسى الأطفال لا تنظر قلبك والتسلُك درب الأبطال والتنسى الزوجة والوالد ونسى الأطفال فلطفلك رب يحميه رب متعال والحور تناديك بشوق فتعال تعال فلطفلك رب يحميه رب متعال وال ولا بشوق فتعال تعال إن كان عنوك لا بأس فالحرب سجل فالحرب سجل فالحرب سجل إن عزّل مذفع لا تي أسوح من آشار فحجارة أرضك للطاغيك ، لهي بالنار إن عزّل مذفعل لهي أسوح ، لهي بالنار قد قتل عدوك إخوانك ، فانهض للتار فاثأر لي شقيقك وصديقك واثأر��� الجار قد قتل عدوك إخوانك ، فانهض ف واثأر لشقيقك وصديقك واثأر للجار واثأر لكرامة أمتنا قم ومحلعا أم قم ومحلعا قم ومحلعا إن عز المدفع لدي أسوح من الأحجار. فحجارة أرضك للطاغيك له بالنار إن عز المدفع لا تيأس وحمي الأحجار فحجارة أرضك للطاغيك له بالنار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للسار فاثقر لشقيقك وصديقك واثقر للجار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للسار فاثقر لشقيقك وصديقك واثقر للجار واثقر لكرامة أمتنا ummun helatun ummun helatun ummun helatun ada adar رب ما الرد اه انهض للحرب بجلجله كاذيم الرعد اه اعد الظاله تجبلهم الرد الرعد, للحرب بجلجلة الرعد. وعد من ربك أن تحرز نصرا او خل آه. ان عشت فمنصور حر قد حزت المجد وعد من ربك ان تحرز نصرا او خل آه. ان عشت فمنصور حر قد حزت المجد أو او متجيدا فلت قد سرق الوقت لا تحلم بالحل السلمي إن سالأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمار لا تحلم بالحل السلمي إن سالأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمار هم غادر البيت فلا تقعد وحمل الألغام ودعي الكرسي لمن جبله ودعي الأقلام هم غادر البيت فلا تقعد وحمل الألغام ودعي الكرسي لمن جبله ودعي الأقلام فس تكتب بالدم القاني يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام